والذين جتنبوا الضآو تأي يعبدوها وأنا أبو إلى الله لهم البشرى فبشر العباد فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أول الأرباب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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء إما فأسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهيج فتره مصفرا ثم يجعله